بسم الله الرحمن الرحيم من النوارس ينظرنا قسمتك الدرس النجاج ونحن آتناه بحسك من ما لم أردك لا إدوى كاله وتزاد ما مع إذ ومتى وأيو وأين وإن الشرطية ما تقول إذ ما صمت صمت إذ أو إذ تترجيب هذه الكلمه شرط يا حرف بوي دوي زهر بوي في يجريت حرف صمت له بعد بعض حروف الجر بعض حروف الجر كيما اذا ولكن رحمة من الله لنا الى الله لنا الى رحمتك لنا الى تو لنا تو الله لنا الى يا لهذ الحزب ان درس النقران قد ما نقضه نفاقهم لعناهم ان في بنقضه نفاقهم بقوله يا نقص كفي ما يشان في بحثي هذه وتبقى ما زائده له بمعنى شيء يشغل ما له معنى شيء ما درس النتيجه بما به يتجاهك <تصفيق> أول فراد بسورة المحمد ذكره ويبدأ لك رشكته رحمة, رحمة من الله فبقى نفسك أو نفسك رحمة من الله لأنك لهم فكريوه في ما سوى مشروه وتزاد لا قليلا بعض الاجلام إذا فأكريت مع الواوي بعد النفي وما جاء حبيض ولا محمود أما إذن توفت إيرجي إضافة زيارة لي أشكره زيارة على جلالةه معناه فقطه وصديقين ما جاء حميد ومحمود هنا حميد ومحمود نهدم إحنا معناه وبيتك بيك ودين الدين نفي في نواعتنا كه ولِ وخطيتك أولا موجود في الجملة إذاً التحول ما أوي حميد هذا نا محمود، طغي البروت، فهلا كا ما جاء حميد ومحمود محمود، احماري السلفة وافق مكان كمنزول، أوصل مزوع عن هذا البيت، حميد ومحمود حبيب محمود هذا، فهلا كا شايت حميد بثنيه هذا ويا محمود هذا، ما جاء حميد ولا محمود يتبين لنا حميد هذا لا محمود هذا، نا ما أوى، نقول آني صفر فلوانه من مكان شو، هذا سوي فتحة. غير الموضوب عليهم ولا الضالين يعني ما قصر رأي الرأس نريك الغاليك و إرحامي أنا أكيد نريك الغاليك و غزبي عند إجيرياد ونا فنريكم راحل نأمو نأو أو لا مكاكب الضالين ألم لأسا بعد أن المستريك ما منعك ألا تسد إذ أمرتك لقد اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ان اردت ان اردت ان اردت ان منعك ان اردت ان اردت ان اردت منعك اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان لكن لدينا لك لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا قال تعالى لا اقسم بمعنى اقسم ايش واي وأما من والباء واللام قد تقدم ذكرها في حروف الجر فلا نعيدها اما نبسط لي في يتري الناتج ان حروف المصدريه حروف المصدريه مثلنا يعني حذريك ما بعرف وين وين تأيي مصدر ما ان الا فالأوليان للجملة الفعلية ما هو أن جملة فعلية فقط أو نتغير المسالين ترى فالخالد تعالى وباقت عليهم الأرض بما رحبت زلينت النقول الثأوان بواسطة كيو ما رحبت يعني برح ما ما مساليس ما بعد طيارة تأويل المسار رحب مساليا برح لي ولكن هذا سيئ لانه يجب ان أي هناك اشياء لانه الشاعر ان المرأة ما ذهب لانه وكان ان يكون هناك اشياء إنسان يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب يصرر فعلا المرء فعليا ما ما مسترية الزهرة عواد تأليل مستر يتزهر يعني يصرر المرأة زهاب الليالي كيف تفعله ما ظهرت تأليل مستر مرء عواد تفعله يصرر المرأة زهاب الليالي وأن تقوم به تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا وان لذلك كان في عركة الأسحال نفسك جوابك منصوبة خبره وكيف زبره أو أن ما بعض هذه خلال كان اسم كان ما كان جواب قومي إلا قولهم أم مطمئ وأننا الجملة الإسرية أننا اشترك جملة إسرية تيت وك. علمت أنك قائمة علمت في قيامك في هذا هو في المستوى السادس الحادي والخمسون أن جاويك حرفات كفّصيد وحرفية كبر تفسير إسقاطي عندي لكن إن المطلوب يقصوده نقطة مهمة ومجمل ذكرت اليد كي تبشوني يحتاج إلى تبين حرف عنده حرف بروك وقت كذلك أنا بيجي قرية يعني قرية أنفسن دون لباني كوق لبردني يد عن أنفسن كلمة أي آن تجري الخير البشر أو نقشيانها هزوا تفسير الكل فأي تعالى ما القريه التي كنا فيها ناذن يا حبن يا حب وجه ما ينفصل لو عا واني كيما يابوي تيخذ ياخذ القريه مورد سوع قرى اهل قريه مورد اهل القريه فيه. يعني اهل قريه واذا تفسيرك قريه اهل قريه, أهل أهل قرية او اي حاجه تفسيره كانك قلت تفسيره اهل قريه يدور وأن إنما يفسر به فعل بمعنى القول أن فقد جميعك بصورة تفسيرية واقعية كفعل تفسير كاتوا يعني بيتدود عن النقطة لبداً فعلك كبمعنى ما قافوا وأولام بذ ناخد قافوا وأولام بش قفتن مفهوم قفتنك يا بي هل شيء مفهوم قفتني في أبو أتواني وقفتن أو صدف هذه معمورة إجن بسك علي قفت العربية تقول مقول هذا النقطة أن ما قول القولفيف بشون يا زقراطين. العربية بشين ماديكك لمفهوم الجوفان بجاني. الجريء يدل على النقطة هذا الجريء خيوي زين لأني إسماعيل قيي. ولي خده هذا الماديك القولفيف حخلاني يا زقراطين. شو المفقود القول وناديناه وندا وندي من ليكر؟ أنا يا إبراهيم أو أنا بجريء يدل النقطة. لذا لن يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يا هناك تفسير يكون هناك لذا يكون هناك من من يا إبراهيم تفسير من يكون يا يا هناك من يكون هناك من ينزل هناك من من على من يشاء من عباده من أن أنه هو لا إله إلا هو لا إله إلا أنا فاتقول قل ملائكتنا ذل أخذ معمران في المان رصي في المانجل قارض أدينبا عالم آخرينش هؤلاء روح اللب متوضعين لسان هرك على بندجاني في دارك بي ديت وشجع أمفوما ملائكة خذ من عينه حيا مرصانا في المان رصانا وجد بمعنى قيام رسال وننزل امانك مفهوم قيام الكوكيه هجيت اوصل ان قيامك على مسلوب ابي انذروا انه لا اله الا الله اعلام كبير لما دمك هيش فرماوا فرياروسك من اجل مني ليف تقول من مفهوم الدخيف ايه مفهوم العمود الزاويه بس الكمور دي ذكرت ان اعتبري اعلم مواردها فقال ان ماشي تخوي امواله تشخيص دين لا اله الا انا اتقوني بس تقوى من تنفيذ هالفرمان والله يقبل بجنه النيه دليل مقاومه فرمان روايه واحده وتقوى بيته عباده الواحد ايه العباده في الدين وهي في صحيح البخاري من اطاعت الدين لمقاومه فرمان روايه واحده تقوى إذا ان الثانية ومرحلة المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان فلا هذا المكان يجب ان يكون هذا ان هذا المكان يجب لا يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا المكان يجب ان يكون هذا بالجملة كثيرة في المقالة علّك كتير بياناتها إذا تعليمية جلسة، بس كل رأي يجي قلنا أو إذا معناه هو لفظ قويان على أو إذا إذا تعليمية يعني بيانة علّك هذا. في لغة يعني تشيء وتغيير كده بنتسيبك أما أم بین سر مزارع بو تشویق و ترغیبی نکرده انجام بده. هم مال در حدس سرمایه ای که تجربه کرده و توان گذاه، یتربوده مطبیخان. زند تحذیذ حوابی که خاوریت تحذیذو برش داده وقت به می هر بعضی از تیجه تحذیذ که به می احتبار آوری که خودیا، تحذیذی اکثر هر دستی داشته و آب و یه حدوال. حروف تحذیذ چهار لوما. ولها صدر الكلام لأول كلامي شواخعون ومعناها حص على الفعل إذا دخلت على المضارع المبارع معناك تشويق كردن نصر فعل أجل دخلص المزارع بي وهل لا تأكل اللي بنا أقول وتعير إن دخلت على الماضي هل ينشو عيب وعاكر أجل بيتفر مازي هل لا أكرمت زيدا وشي احترام أن أقل لزيد أمام وحين إذن لا يكون تحذيظا إلا باعتبار ما فات بذب الموقع يجب أن يكون تحذيظ وتشيقي ما ترحني ذلك ويعتبر ذلك ذلك ذلك إِلَّا عَلَى الْفِعْلِ كَمَا مَرَّا أَنْ فُرُقِهُدَا فِعْلَ وَنْهَوَاكَ بَحَسْمَنْ كَرْلِ وبعد الى المسلم المعني الضعيف الايمان كيف نشيء انه مقبلات قريب انفر الان جوه الى जिंदगी خلي نون لا يسمعتم وان المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيروا ليس سمعتم جمله معتزز الا يسمعتم وختي او اجنا لو لا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيروا بوجه في الجيل المؤمن وجيل المؤمن، فنخيل ينلمون صديق. إحساسنا زين كيفين عدمو. لو نكعت لو إحساسنا إيش كنا. في المؤمنين، فهنا بنسدد في فيت المغليش. كتنجح عليه، وتقول ذات سبحانك هذا بوتانا عظيم. أنا بوتانا. شو أنا هذه سجنة مؤمنة عادية او من المؤمنين ايو كذلك الشوط سيوى اي جاء القرآن اعمل ستفر مع هذا ك... اجد اخذت لي اللونك جمل لي جونين معترضاتك فتبيني جاءت تحذيزك افتع لك بشن يا الله وإن وقع بعدها اسم فبي اضمار إذا كان هذا بس ميته لم أداه تحذيرات لمن اسمه قابور يترفع المقدرة يا عبد زرية كما تقول لمن نصر قوما كسيب كمجمعاتي في ذي جي هل لا سعيدا هل لا سعيدا ينبوه شو كمك سعيدا ذي شو ذبحينا كأيدي علىنا هل لا نصرت سعيدا وشو كمك سعيدا ذي وجميعها مركبون أمان كلن مركب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 ولكن يقولون ان يكون هناك مساله من المساله التي يقولون من المساله التي يقولون ان هناك مساله من المساله التي يقولون ان هناك مساله من المساله التي يقولون ان هناك مساله من المساله التي ان لو لا ولو ما معناه تيجي على الفيتر زهرة تام من المقطع، وهو امتناع الجملة الثانية دي لوجود الجملة الأولى. أي شو سك بيانك الجملة دوم تنسد جملة مشان أعرف آل الجملة دوم ممتنة غير ممكنة شو الجملة أول موجودة؟ يعني امتناع الجزء دوم بخاطر وجود جزء أول. مثلا جين لولا علي لهلك عمره. أجر علي نوائد نوائد. عمر هلاكهو لأنه حلاكهو مع عمر ممتنعه ماذا هاتيه ببنى وجوده؟ عليهو هم جملكة نسبة الآن لحظة عمر كان من بسر الزواب في دقيقة نقلي بگذی کن خویی بیار یکی نشان آمد عمر برخلاف آویک عواه تسویه اتن که این فرآ مقر به حق هو علی کالجی تسویه فرآم نجات بیه اوس آن میعتبره در مکزیل حالا که صد هدف آجر آمنش تی وابو تیج دو کمیت جنبد و نجاتی جنبدی اعتبره به حق واناتن عمر لب جهته اشاره ده جهتی تریشون نيشانها علي بعد ثالث لو جهزتها لا شيء في ذا عمل على علي لهان لا غير عمر بن الخطاب النسفي دي رسيده استاذ اشك لم او الجدري يقولون دوجة خزفية لا روح ما في بو عام ما فبو يعجني هذا كله. قضاوات ريال بتنفع عمره وكريما صلصاريًا. ويعليه تديكم حاملة إن راكجي بيتي. ترناك تيجي بيجي. عشان دايمًا وضح حملك جاء واحدة. إذا ما ديار سنين صحفيية كي, كي مجازاتنا مثلا. أما إذا من قتال تبيه تبيه. ليه هو أم جملش؟ إما من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 اذا قمتت طول شن داويا اللي عند مسينو مال السؤال قراوان شن داويا اللي عند مسينو حتى فان كل الناس اتقهو من قماش حتى يكون العمل فقير فيهم او تتوازعوا من الختان لاوجه خليك اوى قيش كده وبراتي قريب من بيت تعريف عمل او جملي ابن عباس اسواني تسويق قريب عشه او تسويق كان وقافا عند كتاب الله عجيب توقف عنده لا يكتبها يعني عند السخطرين وقرمتين حالات هذه الموضة كثيرا يقولون قال الله تعالى أعمى يترى أنه لا توقفه يعني عمر نبي نريعنا كالشيك يودويت جملة لذلك حلاكة عمر ممتنعة ببنى وجود عليهم فتركيبه يجي لولا حرف امتناع علي مبتداس خبرك هميشك موجود من معزو فريت لولا علي موجود لامك الجواه لولاس حلاك فعل عمر فاعل الجملة لحلاك عمر يجنتي سد ما سد خبرك لان الجملة كواقع بوا ومانعه لو بو كيتر خبر زكتين وحينئذ يحتاج إلى جملتين أولاهما اسمية أبدا مثل المختار فعوى قناة الضغطية محتاجة دو جملة كأولتين هم جئ اسمية جملة وسعلي مختارين أجل موجودون كيبونكينا خبركنا يريد الجملة اسمية فسعلي موجودون لها لك عمرو جمله فعليه الفعلية الدرس الثاني والخمسون فنجاودو حرف التوقع وحرف الاستفهام. حرف التوقع أي قد. لقد لين حرف توقع وهو حرف يدخل على الفعل الماضي لتقديمه إلى الحاضر. أجب خسر مازيل نزيل ذات وبحار. وقد ركب الأمير أمير سوار بوه. أمير سوار شدأث. تقوم نبيجي معي نقي. أجب قد هذا المازيل كذا معي نقي. ذهب رفت قد ذهب رفت أسل. أي قبل هذا، بل أعلم زمان كيف سبحثكم، أمير سواربو ولأجل ذلك، سميت حرف تقريب ايضا حرف حرف تقريب في حرف امام أيضا، حرف قواتي بسر، مازيه وقد تجيء للتأكيد إذا كان جوابا للسائل إذا كان سائلك سؤالك، وطور الدعاء، أولا قد اتفادتك لتبقى تأكيدا مثلا، كما سأبرسنا، هل قام ذلك؟ مثل هصار، ولي قد قام أو يتبعوا تأجيب قد على المبارعة فتفيدوا التقليل لا خطر مزارعي سعيدوا تقليل ألينا بعض في يعني قد تلك وإن الكذيب قد إنسان بعض الوقت في جديد نعم مفہم یہ زرد روز نہیں گگا گیا راضول دی گسیہ مفہمتہ وہ تی ہے جو کے مشہور ہوا قدر واسنہ کر دی جوزیت نے پہلے یہ جو خدائی علت دے گا یعنی کیو دی منا اس سے کہ ذر نہیں جو یہ وجہ کیا کہ جبین فند تو نہیں ہوا اس لیے ہوا کوئی انسان بخشندہ بعض وقت یہ انسان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى وقد يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى ان يحتاج الى ولكن يجب ان يكون هناك جهد لانه يجب ان يكون هناك جهد لانه يجب ان يكون هناك جهد جماعات يجب ان يكون هناك جهد لانه يجب ان يكون هناك جهد لانه يجب ان يكون هناك جهد لانه يجب ان يكون هناك في هناك جهد لانه يجب ان يكون جای او تثبیت اشاره کنید که تزیحم هم تثبیت اگر بتریج و نبتن و سریع یعنی ترافیک سخت کنی ولی با پاید از داد دستیت ها تبیاپه یعنی اینکه شلیکی دو سال دیگه ای مثبت یا مقاومت مثبت او یکدست دیگه کسی که دیگران تثبیت کرده اند مثبت کسی که شلیکی آن کرده و تعویق کرده نه علیفش البه جهاده هیچ مثبت. ويجوز الفصل بينهما وبين الفعل بالقسم جائزه فصل قسم بين قد فعل يجب قسم وقد والله أحسن ايش الفعل بعدها عند وجود القسم اذا اجرهت قسم موجودين بشن قد فعل حصل وكان شعره يجي ان في الترحل غير أن الركابنا لما كذب رحالنا وكان قد اكلال مزيكه بو ترحلي يعني كوش كردن ركاب يعني مشتركان من جرم واكبه زال يزولون الذهبه صون ولي زال يزالون يعني زائد بولاين چون اگر زال بوزارع يزالو هست معناي زوال و بغيتول ولي بوزارع يزولون يعني ذهابو حرکت گرتن چون هزول هي قالت هزول وهو لما كجدني كبيو جاء اجل لتك تعدي تعديك يصير بمعنى برجنا بمعنى تشونيه هلوك ذهب ذهب الرخ ذهب به برد زال رخ زال به برد اي بيت دو لما كزول برحالنا اني جشنا رحلو بارو شديمن نفرده وكأن قادي يعني وكان قد زالت. وقت اما كتازا شوه يا برجوتي يجب كوش نزيكوهو غير اما نويد هشتا مشتركان من باركار اميان نبرده وقت اما ايش اصبح برجوتي وقت ايشت البار كريا واماد ونكف وفرق وقت واسه شوه يدر فرقة دي دي وقت ام قدير وقت ام قد ظالت به حالينا هشتا باركار اميان نبرده وقت اميان وليس أمت عزيزة وليس أمت عزيزة ويسألوا أشتركين عن حصة لبنية سوفاً فشماً يزبوا استفهم الهمدة الوحل وأنهما صدر الكلام أمانيش لصدر وتدخلان عن الجملة الإسمية والفعلية سرهم جملة إسمية فعلية وذلك القائم القامة ودخولهما على الفعلية أكثر وما زيتر سلطة فعلية لكثرة الاستفهام على الفعل سوف زيتر السؤال للفعل فرغبت فرغبت فهمي از زمینی کاری در قرائت سوره دیگر گردید جان لکث از یعن فرق یک مستقیم مورد حمزه و هل علامور در بو فقط بو استفهام تصدیقی به استفهام تصوریه استفهام السؤال که بلتها في سؤالك لديك مصاوية إذن لتوين مستفهم في السؤال الذي يتعين يكيب له ثلاثين يجبك يجيب أن يزيد هذا المال يعمل يزيد بخير جوانا أدريه وانيا تحلق الأفرزن يزيد هذا المال يعمل يجيب باي يعمل استفهام الجواب بو في المتفق اگر مگر اگر تعیین بوترن تصور اگر به بال خیر جواب در یالا و تصدیق ایشا حمزه هم بو تصور بکاره چی هم بو تصدیق اگر یه سوال خیلی زمینی که تعیین مورد زدی یا نه بال خیر جواب میدی ولی گوهن فقط در صحیف استفاده کردی یعنی تو ان توانی هل که در استفادن در نعم یا نه اگر تعیین یی بده هل سؤال نکنی هو بزن وقد تستعمل الحمزة في موادع لا يجوز استعمالها فيها؟ يجيب حمزة خد بخد على لك يا راق الوابين حمزة لتجيغلك فكاركي كي استعمال هل انت جائز؟ نية وك أزيدان رأيته؟ درا وقت يجيب أزيدان رأيته شنك الزيدان مخصصة بلو خد بخد مشعر هزبه اما كالترفت التسبيكي بالنسبة كرده يعني السؤال الى الرأيتانية اخرج السؤال الى الرأيتاب واحد اشياء الرأيتاب هولا تبرو يقول او رأيت زيدا؟ تون زيدة دية جاء بقعدة بزادة هر وقت السؤال نحن شخص اشيط بشن حمدك اوز كذلك اجر ويقول او رأيت زيدا؟ سؤالتول مورد الرأيه اوز زيدة جاوتي تفضي انا طبعا جيبا ايسا طرفته ازانة جاوتي تفضي بوها جاء زيدة جاء الزيدان رأيتا يا سؤال زيد كأية مورد الرؤية قارد بيننا سؤالنا رؤيت مية رؤية إذا لم كبو الشيب وتوفي تجدين جاء سائلة لي وسب شوني عذابي الزيدان رأيتا أم علية مثلا هرشي كمسكح من عنهو مورد سؤال قارد جا شيء عن